الدرس الثاني عاداتنا وتقاليدنا واحد استمع إلى العبارات وأعذها ثم اكتبها في دفترك مصروف الجيب زيارة الأقارب طعام العيد تقبيل اليد الملابس العيدية راحة الحلقوم الحلويات زيارة المقابر مساعدة المحتاجين